وأخيرا عجيبه يا ربي كلماتك قلت في الكلمه الاولى يا ابتا, يا أبتا وقلت في السابعه يا أبتا, يا ابتا حقا لانك الابن الوحيد الجنس نور من نور اله حق من اله حق استودعت روحك يا رب الناسوتيه في يد الاب ولاهوتك لم يفارق ناسوتك لحظه واحده ولا طرفه عين يا ابتاه في يديك استودى